بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمشة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مُكَلِّبِينَ تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مما أَمْسَكْنَا عليكم مذكروا اسم الله عليه وَاتَّقُوا الله إن الله سريع الحساب الْيَوْمَ حل لكم الطيبات وَطَعَامُ الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 فلم تجدوا ما فتَيَمَّمُ صعيدا طيبا فمسحو فلم تجدوا ما فتَيَمَّمُ صعيدا طيِّبا فمسحو بوجوهكم ويدكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليُتمَّ نعمته وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 اعدلوه أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا من الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بال والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله مثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وعتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضَلَّ سوا السبيل فبما نقضهم ثقهم لعننا وهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حكم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حوضا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَأَجْعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يا أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَمَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا على قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 محرمة عليهم أربعين سنه هنا في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبى ابني واتلو عليهم نبى ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتتلنك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 ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلون أو يصليب أو تقطع عيدهم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 ومن الذين قالوا ومن الذين هادوا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون للقسم ومن الذين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 وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚۖ وَلَا إِنكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ إِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ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 وأنزلنا إلىك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاك من الحق لكل جعل منكم شريعة ومنها جاء ولو الله لجمعهم ولو شاء الله لجعلكم على الهدى ولو شاء الله لجعل لكم أمّة وحدة ولكن يبلّونكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أزل الله ولا تتبع أهوائهم عم عن... ونحكم بين ونحكم بينهم بما أنزل الله ولن تتبع أهواءهم واحذرهم وانحكم بينهم بما أنزل الله ولن تتبع, تتبع أهواءهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن ومن يتولهم منكم فإنه منهم الله لا يهدي القوم الظالمين فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَسْمَحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إنهم لمعكم. انهم لماعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا فاصبحوا خاسرين انهم لماعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين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 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين وثقوا الكتاب من قبلكم الكفار اوليا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعلمون ذلك بانهم قوم لا يعقلون واذا قيل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 وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْطَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْطَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ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 كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم قموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل وما أُزِلَّ إليهم من ربهم لا أكلهم من فوق ومن تحت رجليهم منهم أمّة مقتصة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أُزِلَّ إليك من ربك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ اللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ الْنَّاسِ نَالَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقته كان يأكل للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السمي ولا ليم.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 كانوا لا يتناهون عن مكره فعملوه لابسا ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ولمس ما قدمت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم لاتخذوهم موليا ولكن كثيرا منهم فاسق لا تجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولا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 لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقابه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تابة من الله فَمَن لَّمْ يجد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وأحفظوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأصناب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير ويصدك مع ذكر الله ويصدك مع ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إنما إنما يريد الشيطان أن ينقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متهون؟ وأتي الله وأتي الرسول واحذروا فين توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاو المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحوا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 ما جاء على الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وَإِذَا أَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم إلى الله مرجعكم جميعا بما كنتم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ذوا عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فإن أنتم ضربتم في الأرض فليس عليك يا أيها الذين من شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فليس إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة فينقسمان بالله إن لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذا عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إذ آ... إن أنتم ضربتم في الأرض فإن فل... أنتم ضربتم في الأرض دحب في الأرض فأصابتكم إن أنتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ظل إذا تريت من الله مرجومكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ظل إذا تريت من الله مرجومكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين من شهادة بينكم إذا حاضر أحدكم الموت حين الوصية فنذ وعذراكم أو آخرن من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت أحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله نر وتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن على أنهما استحقا إثمان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسمان بالله نر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 قالوا لا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم قالوا لنا علمنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم قالوا لنا علم لنا انك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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ إلى إِلَى الْحَوَارِيِّينَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيت منك وارزقنا وأنت خير الرزقين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 فإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ ما في نفسك. إنك أنت علام